O devril regionalo, do zivje, je mozo. Sabah ya Allah. O Allah. O Allah. الله اكبر احمل بجانبي يا غالي يا رب الله يا حبيبي راك صوت انت اللي اسلام يا حاج راك كده بتاع مين يا فين الله الله الله الله الله على بالك يا ابو محمود وحال النادي على بالك وزي ما انت على الهوا طريق ده هو النادي يا مش محمود هو Və ilə ənsəl və قول <تصفيق> يا اخوان قول النبي الى باع عبد بسم الهمس الاسر اللي بيذعر على احراق الماضي يا شباب الله يا الله يا كل حاجه سلام Burn it, burn El-Qurur, El-Qurur, تنديش خاله وغزر عن عينك طب اجري لي بس انا عليك نسمع براحتك اصبر يا اخوان اصبر الباقي اللي مطلوب سلام نعم حبيبي عاشين يوم الصحل من gül gül gül müddəcə cəzə yəni nə məna elədir bu elə intiqamdır Əsəl vər məli Fair word. Hola. ¿Cómo? ên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 في حي حي قلت الله الله الله اغفر اللهم ربنا